Pangangan di dongurin yang diakmen مو في الخلق تاني وعليه أنزل. I'm a man of بقدر التمني صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزعائم